إيمان بالآخرة والتعمق فيها يزيدنا إيماناً بعدل الله حضرة وجله. ولا تزهو زرة وزرة أخرى. وإن تدع مسقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. كل إنسان مسؤول عن نفسه، مسؤول عن أوزاره، عن ذنوبه. ان تزر تذر وزر وذر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى ما في نقص ما في ظلم عجل كامل والامام بالاخرة والتعمق فيها يزيدنا شعورا بالمسؤولية في النهاية انت المسؤول لن ينظر من هم اهلك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لن تنفعك عائلتك لن تنفعك قبيلتك لن تنفعك انسابك انسى اند من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى لن تتحمل عنك جماعتك الوزر كل واحد مسؤول عن نفسه. يقول الله عز وجل ينبهنا لهذه الامور. وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. مسئولية فردية. اذا ما صليت الفجر انت اللي تحاسب ما هو ابوك? واذا قصرت في بر والديك انت الذي ستحاسب. ما هو استاذك وشيخك في المسجد? متى ما وصلت البلوغ صارت المسئولية عليك. فلا تقصر. ما ينفعك والله انت ابن فلان ولا ابن الشيخ الفلاني ولا ما راح ينفعك لن ينفعك الا عملك فاتق الله في نفسك يا ايها الذين امنوا قووا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع اهله يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مر بن كعب انقذوا انفسكم من النار. يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار. يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا. يرويه البخاري ومسلم. لو كان احد فتنفع جماعة ولا ينفع نسبة نفع اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم من الله شيئا ثم بعض الناس قد يسأل ويقول هذا الاخرة فما قائد الدراسة اشراط الساعة الصغرى والكبرى وعلاماتها وتفاصيل الاخرة ما الداعي لكل هذا ويجيب الشيخ عمر الاشقر حفظه الله واجزاه الله عنا خيرا وكتبه في العقيدة وبالذات في الاخرة له ثلاث كتب في الآخرة القيامة الصغرى والقيامة الكبرى والجنة والنار وهي من افضل ما قرأت وقد قرأت الكثير فيما تكلم عن الآخرة لكن من افضل ما قرأت ترتيبا وتجميعا بدون الدخول في علم المنطق والفلسفة والرد على الشبهات والرد على المنحرفين وانما مباشرة تركيز على طرح العقيدة هو ما كتبه الشيخ عمر الأشقر فاوصيكم به وهو احد المراجع التي استعملتها في هذه السلسلة فبعض الناس يقول دخول في مثل هذه السلسلة هو انشغال عن امر الواقع وعن الامور الاهم انصرفوا لبناء اقتصاد اسلامي انصرفوا لبناء السياسة والنهضة بالامة والأمة تخلفت تعليميا فانقذوها في هذا المجال وامثال ذلك نحن نعيش واقع صعب امة متخلفة لا بد لنا من القيام بنهضتها فلا تشغل الناس بمثل هذه الامور واشغلوهم لا تشغلوهم بامور الاشراط الساعة والآخرة والدجال وامثال ذلك واشغلوهم بهذه الامور ونحن نقول اولا المسلم العارف بدينه الواعي بزمانه يعرف أهمية التوازن بين الامرين بفضل الله عز وجل لم ننشغل عن امر اقتفاء اسلامي او امر تعليم والنهضة بالامة وامثال ذلك. لو كان هذا شغلنا الشاغل بعض الناس وانا انزعج من هذا بعض الناس شغلهم الشاغل السحر ولا الجن والسياطين. ومشغولين بهذه القضية فقط. ليس له اي اثر في الواقع. ليس له اي اثر في انكار المنكر ويقامة المعروف واصلاح الامة والنهضة بها. هذا خطأ هذا دلل نعم. لكننا نقول لأحبائنا ممن يتعلمون هذه العلوم وازنوا. لا تجعلوا هذه الامور شغلكم فقط. كما لا تجعلوا امر الدنيا شغلكم فقط. فالامر فيه توازن. والتوازن هو المنهج الحق والعدل. ثم نضيف. فنقول اولا نحن ليس لنا خيار في قضية دراسة امر الاخرة وامر الغيب. فهي اولا من صميم ديننا. ولا يمكن ان يقوم لنا دين بدونها. فالانشغال بها امر واجب. وليس امر كرف نحن ما نشغلنا بالكرف نحن نشغلنا بالامور الواجبة وهي ركن من اركان الايمان ولن يستطيع احد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن امور الاهم لانه كان هو الذي يعلم الصحابة هذه الامور ويدارسهم اياها ويفصلها لهم لو كان احد يعرف التوازن فهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمنا هذه القضايا وهو الذي اصلها لنا وهو الذي شرحها وفصلها تفصيلا فهل يجرؤ احد ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا عنها مشغولا بها عن امر اهم فنحن على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بنى الدنيا والذي فصل في الدين فهذا هو المنهج القويم واشتغل بها الصحابة كذلك لكنها لم تشغلهم عن امر دنياهم وعن النهضة باممتهم واصلاح زمانهم فنحن عندما نفعل هذا نفعله ونحن نوازن ولا ننشغل وانما نتحلى نحن ما جعلنا كل دروسنا وكل شاطنا وكل عملنا في هذا وهذا الذي نريد ان نؤكد عليه للشباب اليوم احرصوا على التوازن وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا التوازن الذي امرنا به شرعا. نعم حدث في تاريخنا الاسلامي القديم والقريب. من وضع هذه الامور في غير موضعها. من اخذ بعض الاحاديث المتعلقة مثلا بالمهدي فابرز رجلا قال عنه المهدي. والسفت عليه جماعة تقتل في الناس باسم المهدي. هذا لا يمنعنا من دراسة ارض المهدي. وماذا قال فيه العلماء? يعني الخطأ لا يعالج بخطأ فكون ان هناك ناس انحرفوا ولا اخطأوا ووضعوا امور الغيب في غير موضعها او حاولوا ان يأتوا بالاحاديث ويركبوها على انفسهم كون ان في ناس فعلوا هذا هذا خطأ لا نقره ولا نرضاه لكن الخطأ لا يجعلنا نترك العلم بل يجعلنا نتعمق في العلم وننشر هذا العلم حتى لا يأتي يوم ولا ايام واحد يدعي مثل هذه الامور ويلحق به السباب لانهم ينقصهم من العلم. فهذا داعي اكبر لتعلم هذه المسألة. ثم هذا ترى؟ وقد رأيت علماء اكبر علماء الزمان هذا الزمان من غير المسلمين من الكفار مشغولون اي من شغال بدراسة التاريخ ودراسة الفلك ودراسة الجيلوجيا لماذا? لماذا يفعلوا كل هذا? لان سبحان الله النفس البشرية لا تطمئن الا لما تكشف المجهول. الانسان مدام هناك شيء مجهول ما يرتاح. واكثر ما يؤثر على الانسان اخطر مجهول بالنسبة للانسان ليس الماضي وانما المستقبل. الا ترى ريج تنادي الكهان وقراء الكس ليخبروها بالمستقبل? وتؤثر على زوجها في هذا حتى صارت فضيعة في امريكا. ان ريجن يتأثر بما يقوله القرهان في النجوم. نحن لا نقول كونوا مثلهم بالعكس هذا انحراق هذا ضلال. لكن نقول انظروا يعني قضية انشغال الانسان وشغف الانسان بالمجهول. هذا امر طبيعي في النفس البشرية. هذا الامر طبيعي في النفس البشرية. فنحن نقول اذا كان الناس انشغلوا بذلك. نحن لا نحتاج ان ذلك نحن عندنا مصدر اصيل صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يخبرنا عن الماضي ويخبرنا عن المستقبل فكيف نتركه? يبدلون البلايين لاصل الوصول الى شيء من امر المستقبل ونحن عندنا بجهد بسيط نستطيع ان نعرفه ونحن متأكدون انه حق فكيف نتركه? اذا دراقة الامور الغيبية يعيننا على الايمان بالغيب ووقوعها يزيدنا من الايمان كلما لو درسنا اشراط الساعة وسنرى لما ندرس اشراط الساعه منها علامات الساعة الصغرى بعضها وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذا الزمان حدث الا يزيدك هذا تصديقا وايمانا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم نحن مؤمنون نعم نحن لا نحتاج الى دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا. مؤمنين يقول لهم زيدوا ايمانكم. فتأتي مثل هذه الامور لتزيدنا ايمانا. ثم جاءت الاحاديث الكثيرة في امر الاخرة في امر اشراط الساعة لتخبرنا كيف نتعامل عند الفتن. تأتي فتن كفطع الليل المظلم ماذا نفعل يا رسول الله? علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرفون في الفتن. فالدراسة هذه الامور تعنى على كيفية التطرف عند الفتن. كذلك بعض الاحكام الشرعية بدأنا نتعلم كيف نتعامل معها. الان الناس بدأوا يخرجوا للفضاء ولا يستغرب انه بعد فترة يصل الناس مثلا الى المريخ. اليوم في المريخ. ساعاته تختلف عن ساعاتنا. هل نصلي بناء على اليوم في المريخ مثلا? او نصلي بناء على اليوم في الارض? وان كان هذا يمكن الواحد يقول يا اخي امر بعيد. لكن انظروا كيف النبي عليه وسلم ذكر لنا ان الدجال عندما يأتي ايامه بعضها ستكون طويلة. يوم كاسبوع ويوم كشهر ويوم كثنة. قالوا يا رسول الله اليوم الذي كثنة. ايكفينا فيه ثلاث يوم? نصلي فقط خمس مرات? قال لا. اقدروا له قدرة قدروا بناء على مقاييسنا الطبيعية مقاييس الارض الطبيعية قدروا فتأتي هذه الاحكام لتعلمنا كثير من الامور قد لا نحتاجها نحن اليوم لكن قد يحتاجها الناس بعد نعتنا وتوارث هذا العلم مهم لهؤلاء الناس. اذا دراسة الآخرة يحركنا في هذا الاتجاه. ثم يحركنا كذلك في اتجاه الحمل يعني دراسة الاخرة ليست ثرفا وليست تخديرا بل دراسة الاخرة هي من اهم الاسباب الداعية للعمل. الا ترون قول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اذا سارعوا سارعوا لماذا لأن في جنة في اخرة فوجود الاخرة واليقين بالاخرة يدفع الانسان نحو العمل ويجعله يبادر الى الخيرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل يعني استعجلوا قبل ما تأتيكم الفتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني استعجل قبل لا تأتيك الفتن. يرويه الامام مسلم. وفي الحديث الاخر بادروا بادروا بالاعمال سبعا. يعني استعجل. شوف كيف. كيف ان الاخرة تجعلنا ندفع انفزنا دفعا نحو العمل. استعجل. اذا كان عندك اموال تصدق انفق بسرعة لا تتأخر. اذا كان عندك صحة ابدلها اشتد في العمل. يا شباب. احفظوا القرآن ترى ذا كبرتم لن تستطيعوا ان تفعلوا ذلك. بادروا. بادر يعني ماذا? يعني افعل شيء قبل لا يأتيك شيء. بادروا بالاعمال تبعا. يعني ابذل الجهد. ابذل العمل قبل ان يأتيك واحد من سبع عمور. ماذا تنتظر? يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تنتظرون الا فقرا منسيا? لما يصار الانسان فقير فقر شديد. بس هم لقمة العيش. ما يفكر بقرآن ولا يفكر بصلاة ولا أو غنى مطغية يكون غني جدا يقصر فقير جدا يشغلك الفقر يقصر غني يشغلك الغنى ويطغيك يجعلك تتكبر على الناس. او مرض مفتدا مرض مزمن مفسد يجعلك جالس او مستلقي لا تستطيع ان تعمل صلاة او تصوم او, أو تقرأ قرآن بسبب حالتك المرضية او هرما مفندة او مفندة هرم شيخوخة. خلاص. يقل الجهد وتقل الذاقرة. ماذا تنتظر? او الدجال? فشر غائب ينتظر. ماذا تنتظر? تنتظر اشراط الساعة تأتي? او الساعة قيامة? والساعة ادهى وامر. يرويه الامام الترمذي وهو حديث حسن. اذا الامام بالاخرة يدعونا ويدفعنا دفعا نحو العمل. نحو العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي يرويها ابو هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقة اعظم اجرا يعني ما هو الدينار اللي اجرى اكثر فقال صلى الله عليه وسلم ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى تتصدق وانت صحيح الجسم وتتمنى انك تجمع له راس مال عشان تتأمل الغنى. تتصدق من هذا الرأس المال خير من ان تتصدق بعدين. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم لما يأتي الموت. فتقول قلت لفلان كذا ولفلان كذا عطوا فلان كذا عطوا فلان كذا وقد كان لفلان. ما تقدر تغير انت خلاص لما يجيك الموت. خلاص راح تتوزع اموالك. فانت تختار واحد من امرين. يا هي اموالك يا اموال الورثة. يا يستفيدون منها يا انت تستفيد منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسنتبه. وقد كان لفلا حديث متفق عليه. وخاطة كما نوجه الحديث للشباب فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الحديث لكبار السن. وكذلك جاء في القرآن يقول الله عز وجل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ولو نعمركم يقول ابن عباس والعلماء المحققون يعني اولم تبلغوا ستين سنة يعني اعطاك الله المهلة الكافية ستين سنة لا عذر لك. وجاء هذا في حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغ ستين سنة يعني إذا صار عمرك ستين سنة يعني الانذار انتهى الباقي هذا احتياط يعني استغل لقد ما تقدر خلاص جاء النذير فطال الله في اعمارنا واعماركم بالصالحات لكن هذا تنبيه من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي بين الستين والسبعين هذا معظم الامة. فاذا وصل الانسان الستين خلاص. لا يفكر في الدخار وفي التجارة وفي ارباح. خلي يبدأ يفكر كيف? الان يبني له قصر في الجنة ويبني له اشجار في الجنة. هذا الان يبدأ الشغل الجد. وان كان الحياة لازم كلها جد. لكن من بلغ الستين فالانذار مضاعف إليه. الحديث في امر الاخرة لا شك انه مخيف. لكن المؤمن بين الخوف والرجاء واسمحوا لي ان اتلوا عليكم بعض الايات والاحاديث في الخوف والرجاء وبها نخت ان شاء الله لنتحدث في الغاز عن امور الآخرة واولها امر الموت والروح في باب الخوف يقول الله تعالى ويايا فارهبون ويقول عز من قائل ان بطش ربك لشديد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 منهم شقي وتعيد. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وفاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان ذلزلة الساعة شيء عظيم.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 هذا الاشفاق هذا الخوف هو دافع اثاثي نحو العمل ونحو الاخرة والحذر من بطش الله عز وجل يصف الله تعالى اهل الجنة في حوارهم مع بعضهم فيقول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين كنا نخاف. ما هو مثل الناس اللي يلعبون يلهون. لا خوف ولا شفقة من الله عز وجل ولا حذر. ما النتيجة هذا الخوف ما نتيجة هذا الاشفاق من الله عز وجل. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إن كنا من قبل ندعوه. انه هو البر الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اطت السماء. يقول اني ارى ما لا ترون. السماء يعني تعرفون الخشبة لما تدوسونها تطلع صوت يعني من شدة الثقل اللي عليها بدأت اطلع هذا الصوت اطلع السماء وحق لها ان تأط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما اعلم لضحفتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعودات الى الطرق تجأرون الى الله تعالى تستغيثون بالله. من رحمة الله عز وجل ان الانسان ينسى ان الانسان يغفل ان الانسان ما رآها بعينه ولا لو فعل ذلك الا ترون كم انسان ذهب عقله لما رأى مشهد مخيف? لو ارانا الله عز وجل النار ذهبت عقولنا. لكن رحمة الله عز وجل انه أخفاها لكن حذرنا منها. ومن رحمة الله عز وجل علينا اننا ننسى ونقتل. وإلا لتركنا العمل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن عمله فيما فعل. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه في الرقص واللهو عن بالعمل النافع واصلاح امر الدنيا والدين والعبادة لله رب العالمين وين راح العمر وين راح وين ضاع. وعن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى يومئذ تحدث اخبارها. قال صلى الله عليه وسلم اتدرون ما اخبارها? قالوا الله ورسوله اعلم. قال فان اخبارها ان تشهد على كل عبد او امة الارض يوم القيامة تشهد بما عمل على ظهرها. تقول الارض عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه اخبارها. تأتي الارض وتقول عملوا علي كذا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انعم يعني كيف اتلذذ واتنعم. وصاحب القرن يعني صاحب البوق اسرافيل عليه السلام قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر انتظر ينتظر الامر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فطبعا هذا التخويف يقول على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. باعمالنا ما تكفي يا اخوان لجهودنا يا اخواتي للجنة. لكنها برحمة الله عز وجل وبتوكلنا على الله عز وجل. نعم امر الاخرة فيه خوف وخوف شديد. لكن هذا الخوف النافع. ليس الخوف المثبط ليس الخوف الذي يجعل الانسان ييأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج. ادلج يعني ماذا? يعني صار من اول الليل يقطع الليل عشان اكو ناس كانوا تعلمون بذلك الزمان يحبون يستير بالليل لان النهار حر. يمشون بالليل وينامون بالنهار. الادلاج المسير من اول الليل. ما ينتظر نصف الليل يمشي. يمشي من اول الليل يصير طول الليل. ما الذي دفعه لذلك خوف الحر? يقول من خاط يعني من خاف الآخرة فعل مثل هذا ادلج يعني بدل الجهز وهو صغير وهو شاب ما ينتظر اخر عمره حتى يفعل الخير من خاف ادلج ومن ادلج يعني من بدأ مبكر واستعجل ما تأخر من ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة من يريد الجنة لابد ان يتعد من اجل الجنة. اختموا ببعض الاحاديث التي توازن لنا امر الخوف بامر الرجاء. نحن نرجو رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نحن نتعامل مع رب الرحيم. رب وجود. رحمن الرحيم سبحانه. ولا تقافوا يعني هذه الامور لمن انشغل عن الله عز وجل. ولم يعظم الله ويوقر الله. لكن المؤمن العابد الموقر السائد حتى لو كان عنده ذنوب كثيرة لا ييأس لا يقنط نتعامل مع رب ودود. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ويقول عز من قائل ورحمتي واسعة كل شيء اقبل على الله اخواني اقبل على الله يا اخواتي ويا بناتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها او ازيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها او اغفر ومن تقرب الي شدرا تقربت اليه ذراعا. ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا. ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. ومن لقيني بقرب الارض خطيئة. لو ملأ للارض كلها بالذنوب بالخطايا. جاءني لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة اي مغفرة اي عفو اعظم من هذا الحديث الصحيح الذي يرويه الامام مسلم وعن جابر رضي الله عنه فقال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار التوحيد يوجب الجنة قد يسبقه عقاب لكن النتيجة الجنة والشرك يوجب النار هذه الموجبتان وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل راكب وراه قال يا معاد فقال معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. ماذا يقصد? يعني سأقول الكلام اريدك تحفظه. ما هو هذا الكلام? قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله. وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. أي خبر عظيم هذا. أي بشارة عظيمة هذه. قال يا رسول الله افلا اخبر بها الناس فيستبشروا. فقال صلى الله عليه وسلم اذا يتكلوا. ان يقول اخات يعتمدوا عليها ويتركوا العمل الصالح. واذا بدخل الانسان في المعاصي قد يختم له بالسيئات. وقد يقع في الشرك. النبي صلى الله عليه يعتمد عليها ويدخل في المعاصي. فكتمها معاد. ما كان يحدث بهذا الحديث الى ان جاءته المنية. فحدث بالحديث خشية كتمان العلم. يرويه البخاري ومسلم. فاي بشاره اعظم لنا من هذه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة نحن نخطئ نحن نذنب طبيعة البشر هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا انكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم كوننا نذنب لا تجعلنا نيأس من رحمة الله عز وجل. نحن نعيش بين الخوف والرجاء. عندما نفصل في امر الآخرة، سنرى سبحان الله يندر ان يذكر الله عز وجل النار بدون ما يذكر معها الجنة. من عاش معتمدا فقط على رحمة الله قد يذنب وقد يسرف ومن عاش معتمدا فقط على الأحاديث والآيات التي تخوف من النار والآخرة فقد ييأس لكننا نعيشكم إن شاء الله ونحيا معكم في أمر الآخرة بين الرجاء والخوف ونبدأها غدا بإذن الله مع الحديث عن الموت والروح فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته